ثم أدبر يتعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم الثمان بناها رفع تمكها فتواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرتاها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطاق كبار يوم يتذكر الإنسان ما تعم وبرزة الجحيم لمن يراه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى نفسه عن الهوى فإن الجنة